Bismillah. Ma- Welcome. one ZANG EN وإن يحصل الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا عليك زوجك الله. أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك من الله لكي لا يكون وكفى <تصفيق> One, two, ah. تطع الكافرين والمنافقين ودع أبا What's that? والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا mm -hmm.